طانه رحمه الله قوله عز وجل وان منكم الا والدها اي وان احد منكم الا والدها فمنكم هذا جار مجرور متعلق محذوف صفه نري منصوب محذوف وان منكم اي وان احد منكم الا والدها منا ضعن ومننا اقامه من هذا الباب منا قم ضعن ومنكم اقام فهو خبر او صفه والذي يظهر انه صفه لمحدوف هنا وان منكم اي وان احد منكم الا والدها متعلق بمحدوف صفه لموصوف محذوف قال قوله عز وجل وان منكم الا واردها وما منكم الا واردها فان النافيه كما تقدم وقيل القسم فيه مضمر اي والله ما منكم من احد الا واردها والمرو والورود هو موافات المكان قولان في الواو عند اهل العلم واهل التفسير ان القول الاول وهي القول الاول انها عاطفه وما منكم من احد وما منكم الا والدها فهي عاطفه هذه الجمله وان منكم الا والدها على الجمله التي قبلها ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صنيه وان منكم الا والدها فتكون الواو عاطفه لهذه الجمله التي بعدها على الجمله التي قبلها ثم لا نحن اعلم بالذين هم اولى بها صنيه والقول الثاني عبر عنه بصيغه التمريض كانه غير مرتض له وقيل انقسم فيه مضمر فالواو واو القسم والله ان منكم الا والدها فحذف المقسم به والواو هذه واو القسم والقسم المقسم به مضمر وتقدير الكلام والله ان منكم الا والدها وحذف المقسم به وبقي واو القسم مذكوره وهذا يؤيده قول النبي عليه الصلاه والسلام ما من مات له ثلاثه من الولد لم تمسه النار ان تحله القسم والانقسم هو هنا وان منكم الا والدها من مات منه ثلاثه او منكم ثلاثه من الولد مات له ثلاثه من الولد لم تمسه النار الا تحلت القسم وتحلت القسم هو المقصود به قوله تعالى وان منكم الا وارثها كان على ربك حكما مقضيا فقالوا هذه الواو واو القسم والمقسم به محذوف وتقدير الكلام والله ان منكم الا وارثها وهذا اختيار ابن عطيه رحمه الله تعالى ان الواو هنا واو القسم والمقسم محذوف والواو تقلد هذا القسم بدليل قوله من مات له ثلاثه من الولد لم تمسه النار لتحل محل القسم ولم يرتضه النحاة لم يرتضه النحاة اي هذا القول انه يخالف قواعد التي هم عليها ومن قواعدهم انه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلاله المعنى الا اذا كان الجواب باللام او ان فيستغنى عن القسم بالجواب في هذه الحاله وهنا الجواب ليس بان وليس ايضا كذلك لام القسم كان تقول لا افعلن كذا وكذا فهنا نعم يستغنى عن القسم بالجواب لانه مقرون الجواب باللام فلا باس بالاستغناء عن القسم لا افعلن كذا وكذا لا نقومن بكذا وكذا فيستغنى عن القسم بالجواب لدلاله المعنى وايضا لكون الجواب مقرونا باللام وهكذا ايضا اذا اقترن الجواب بان فإنه لا بس أن يستغنى عن القسم بالجواب في هذه الحالة أما هنا فإن الجواب مقرون بإن النافية فلا يستغنى عن القسم بالجواب ولا يصلح ثم زد على تضعيفها أيضاً وجه آخر أنه يلزم منه حذف المجرور وإبقاء الجار وهذا لا يكون إلا في نادر الكلام أو في الشعر فقط أنه يُحذف المجرور ويبقى الجار كما هو هنا وان منكم الا واردها حذف المجرور ما هو الله وبقي الجار وبقي عمله فهذا لا يكون الا في الشعر وفي نادر الكلام من النثر وهكذا ايضا لا يجوز الا مع ابقاء ما يدل عليه من صفه تدل على ذلك اما من غير صفه وتحذف المجرور وليس هناك صفه تدل عليه فهذا لا يصح فان دلت عليه صفه فلا باس من حذف المجرور وابقاء الجار نعم السير على بئس العير اي على عير بئس العير فهنا يحذف الموصوف لوجود الصفه ودلاله الصفه عليه وهكذا والله ما ليلى بنا ما صاحبه فهنا ايضا كذلك ما ليلى بنا ما فالموصوف مذكور جملة ناما فهنا لا باس ان يحذف المجرور لوجود الصفة الدال عليه أي برجل نام صاحبه وهذا المذكور وإن منكم إلا واردها ليس من هذا الباب فما فيه ما يدل عليه تعالى هذا لا يصلح الحذف هذه قواعد نحوية وحديث رسول الله دل على أن هذا قسم وإن منكم إلا واردها والسياق سياق قسم فلا بأس أن يحذف المقسم به ويبقى حرف الجر وهو حرف القسم ويبقى ويبقى له عمله فهذه قواعد نحويه وهذا القول ما هو بعيد الذي ذكر ليس بعيد ان الواو واو القسم والمقسم به محذوف تقديره والله ورسول الله قل من مات له ثلاثه من الوند لم تمسه النار نتحله القسم والمقصود بتحله القسم ما هو في الايه هذه ان الله اقسم بالورود وان الناس سترد النار ولا بد منه وهذا ما تمس النار الذي يموت له ثلاثة من الولد للحزن الشديد مع صبره إلا تحللة القسم أي الورود إما المرور أو كذلك الدخول ثم الصدور على خلاف الورود فلا مانع أن تكون الوا هو والقسم والمقسم به محذور وهذه قواعد الحوية جيدة لكن ما دام أنه قد قال بعض أهل العلم مع إشارة الحديث إلى هذا فلا مانع منه ثال رحمه الله والقول بالنفي هذا مسلم او بالعطف مسلم لهم فيه وما منكم الا والده لا لم يناقش احد اعني بالاعتراض عليه تكون الواو واو العطف والجمله التي بعدها معطوفه على ما قبلها لكن القول بان الواو انقسم هذا الذي عنه الاعتراضات على ما ذكرنا قال رحمه الله قوله عز وجل ان منكم الا واردها وما منكم الا واردها وقيل القسم فيه مضمر عليه الواو وانقسم وهذا اختيار ابن عطيه اي والله ما منكم من احد الا واردها والورود هنا موافاه المكان واختلف في معنى ورودها هنا وفيما تنصرف اليه القنايه في قوله واردها قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الاكثرين معنى الورود هاهنا هو الدخول والكناية راجعة إلى النار فما المقصود بالكناية عندهم إذا قالوا الكناية الضمير وإن منكم إلا واردها الها هذه قال لها كناية تصلت بالوارد كناية عن النار تعود على النار فهم يقولون كناية والمقصود الضمير يعود على النار تلفوا فيه وفيما تنصر فيه الكناية في قول والدها قال ابن عباس رضي الله عنه ما هو قوه وقول الأكثرين معنى الورود ها هنا هو الدخول والكناية راجع إلى النار وقالوا النار يدخلها البر والفاجر ثم ينجي الله المتقين فيخرجهم منها هذا قول الأكثرين السياسين يقول بأنه قول أهل السنة والدليل على أن الورود هو الدخول قول الله عز وجل حكايةً عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فهذا هو الأكثر استعمالاً في القرآن بالنسبة للورود فإنه يأتي بمعنى الدخول وله معنى آخر كما تقدم لما ورد ماء مدين أي دنى منه وقرب منه لكن الأكثر استعمالاً هو ما سمعت فإذا جاء اللفظ هذا متردد بين الأقل وبين الأكثر فيحمل على الأكثر فيكون اي منكم الا واردها بمعنى الدخول قال رحمه الله وروى ابن عيينة عن عمرو بن دينار ان نافع بن الازرق ما راى اجادنا ما را ابن عباس رضي الله عنهما في الورود فقال ابن عباس رضي الله عنهما هو الدخول وقال نافع ليس الورود الدخول فتناع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون داخلون فيها ادخلها هو ادخلها هؤلاء املاء ثم قال يا نافع اما والله هذا حبر الامه ما يستطيع ان يقف اعداد من امثال نافع امام في الجدل وفي المناظره ناظر الخوارج بقضهم وقضيضهم الذين اعتزلوا ما استطاع فيه رضي الله تعالى عنه اتاه الله من العلم ما اتاه الاستنباط والاستحضار من الادله ما اتاه فغلب الخوارج وحده وهم امه فرجع منهم من رجع ومات منهم من مات على البدعه والضلال هذا حبر الامه ترجمان القران رضي الله تعالى عنه كنيف مليء علما قال ثم قال يا نافع اما والله انت اما يا نافع اما والله انت وانا سنلدها وانا ارجو ان يخرجني الله وما ارى الله عز وجل ان يخرجك منها بتكذيبك لا ان الله ينظر في هذا الثبت ام لا فليس معنا انه يرى تكفير الخوارج على الاطلاق ولكن يلتمس من نافع التكذيب والجدل بالباطل فزجر بمثل هذا الزجر فهذا من باب الزجر وليس من باب الجزمه بالشيء وما ارى ما اظنه وما ارى الله عز وجل ان يخرجك منها بتكليبك وقال قوم ليس الورود ليس المراد من الورود الدخول وقال النار لا يدخلها مؤمن ابدا لقول تعانا ان الذين سبغت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها فهذا محمول على ما تقدم بعد الصدور منها يبعدون عنها تماما ولا يسمعون لها حسيس ولا صوت ولا شيء او مع الدخول مبعدون عن علابها ولا يسمعون لها الحسيس ولا حاجه مع انهم دخلوا فيها لكنها برد وسلام وانما الذي يسمع عنها الحس يسمع منها الحسيس وهاكن غير مبعد منها اهلها فلا ينس من الدخول انهم يعني يسمعون الحسيس وهذا لا بل مبعدون عن عذابها ولا يسمعون لها ما يسمع غيرهم لها فهذا دليل من يقول بان الورود لا يمكن ان يحمل على الدخول على الدخول مع قوله ان الذين سبغت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون وهؤلاء انتم تقولون داخلون لا يسمعون حسيسها وتقدم في دفع هام للطراب تاوين هذه الايه يعني في الشرح وقالوا كل من دخلها لا يخرج منها هذا وهو صحيح كل من دخلها لا يخرج منها فقد جاءت الادله ان بعض اهل الاسلام من اهل التوحيد يدخلوها ثم يخرجون عنها او يخرجون منها بما منن الله عليهم من التوحيد ان ليس كل من دخلها لا يخرج منها هذا قول تبناه بعض اهل الاهواء من الخوارج او الخوارج غير الخوارج ان من دخل من يخرج فقد يدخل من يدخل من اهل الاسلام من اهل التوحيد وقد جاءت ادله الشفاعه الداله على انه قد يدخل من اهل الاسلام النار ولا شك ان قد هنال التحقيق والا ما فائده عندنا الشفاعه قد يدخل اي مؤكد انه يدخل النار من اهل التوحيد من اهل الاسلام ثم يخرجون منها لا يخلد فيها الا اهلها فهذا الكلام فيه نظر ان كل من دخلها لا يخرج منها هذا مو صحيح قال كل من دخلها لا يخرج منها كل من دخلها لا يخرج منها اوان وراد من قولي وإن منكم إلا واردها الحضور والرؤية لا الدخول كما قال الله تعالى ولما ورد ماء مدينة أراد به الحضور فهذا القول فيه نظر بل الدخول الدخول أو الدخول بمعنى المرور على الصراط أو قص واردها بمعنى المرور على الصراط أو واردها بمعنى الدخول فيها ثم النجاح هذا النقوى الأقوال واما بمعنى الورود على ما ذكروا اقصى معنى الحضور هذا ما هو صحيح قال وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول يمكن الا ورده عن القيام والكنايه راجعه اليها والاول اصح وقال اكرمت الايه في الكفار فانهم يدخلونها ولا يخرجون منها هذا لا شق طعن ان الكفار لا يصدرون من النار ابدا إلا دخلوها وأما اهل الايمان فلا فإن الله قد ذكر ثم ننجي الذين اتقوا من ثم ننجي الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيا فهم يصرون منها ومن دخل وراد الله تمحيصا فيها كذلك ايضا يخرج منها ولا يمكث فيها خالدا قالوا الاول اصحى وهو ان معنى الدخول ايش معنى الورود الدخول والاول اصح عليه اهل السنه انهم جميعا يدخلون النار عليه اهل السنه وقد نقل هنا ايما يعني طون امام من المفسرين الطبري وانه ليس على هذا القول وهو من ذروه اهل السنه وانه يرى ان المقصود بالورود المرور على الصراط فنختلف المفسرون في ورود تفسير الورود ورجوع الضمير على ما رأيت على ما رأيت او على ما رايته بما ذكر وهذا الذي رجحه المصنف رحمه الله قال انه مذهب اهل السنه رده ابو حيان والطبري وغيرهما واصول الاغوان في ذلك ان الخطاب للمكافرين وعلى هذا فهم الذين يدخلون النار طيب ما فائده ثم نجهل الذين نتقوا ولن الظالمين فيها جتيه ما فائده هذا الاستثناء بعد دخول الجميع ظاهره ثم من الذين اتقوا كيف تكون بالكفار فقط ان الخطاب للكافرين وعلى هذا فهم الذين يدخلون النار الثاني الخطاب عام في حق المؤمنين والكافرين هذا هو الصواب للعموم لكن من مقصود بالورود هذا الذي فيه الخلاف واختلفوا في تفسير الورود على اقوال خمسه احداها الدخول الثاني المرور عليها الثالث الحضور الرابع ان ورود المسلمين عليها هو مرورهم على الصراط ومرورهم على الصراط وهذا قول قوي جدا اختاره ابن جرير وورود المشركين دخولهم النار والخامس ان ورود المؤمنين اليها ما يصيبهم من الحمى في الدنيا خمس اقوان الحمى من فيح جهنم فما يصيب المؤمنين من الحمى هذا الورود المقصود به وان منكم الا والدها ويحصل له شيء منها فاهل الايمان تصيبهم هذه الحمى التي من نار جهنم الحمى من فيح جهنم هذا معنى ورود النار لاهل الايمان ما يصيبهم من الحمى في الدنيا وهذا القول فيه نظر والحاصل اقوى الاقوال الدخول والمرور على الصراط قال وارد هذه الاقوال ما ذهب اليه الطبري حيث قال يريدها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون وينجيهم الله ويهوي فيها الكافر الكفار ووروده ما هو ما تضافرت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرورهم على الصراط هذا الورود عند الطبري رحمه الله من مرورهم على الصراط المنصوب على مت جهنم فناج مسلم ومكدس فيها ثم ساق الاحاديث وهو ايضا ما رجحه صاحب شرح العقيده الطحاويه ابن ابي العز فقال والاظهر الاقوى ان المرور على انه المرور على الصراط فهذا قول قوي نشك واهل السنه جلهم على القول الاول ان الورود دخول ثم ننج الذين اتقوا وهذا الدخول لا ضرر فيه عليهم ابدا فان ابراهيم دخل نار الدنيا وما اثرت فيه وهكذا دخول ايضا اهل الايمان على ما هو معلوم من تحله القسم لله سبحانه وتعالى فهم يدخلون لكن لا تؤثر فيهم هذا قول اهل السنه على ما ذكر هنا كان والاول اصح عليه اهل السنه انهم جميعا يدخلون النار ثم يخرج ثم يخرج الله عز وجل منها اهل الايمان بدليل قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا اي اتقوا الشرك وهم المؤمنون والنجاه انما تكون مما دخلت فيه ان النجاة انما تكون ممن دخلت فيه والذي يظهر هذا احتاج لان ينظر يا اخوان ان النجاة لا تكون الا ممن دخل ممن دخل في الشخص ام انها عام الذي يظن ان النجاة عام سواء دخل او لم يدخل فالله ينجي المؤمنين من النار ولا يلزم انهم دخلوا فيها وهاكنا من الفتن ينجي الله المؤمنين من الفتن ولا يلزم انهم دخلوا في الفتن دخل غيرهم فيها اما هم, هم ما دخلوها اصلا ويقال نجاهم الله من الفتنه ولم يدخل فيها اصلا وقد يكون دخل فيها ثم نجاه الله وخرج منها الذي يظن احتاجنا نظر من ينظر لنا هذا ان النجاة انما تكون ممن دخلت فيه ولا يقال نجا ان ادخلت ثم تنجو بعد ذلك يقال هنا نجا والله ان النجاء عمد ما يدخل شخص دخل وقد يكون ليس دخول هناك اصلا كما هو النجاة من الفتن بادروا بالاعمال فتنن كقطع الليل المظلم والله ينجيهم باعمالهم ولم يدخلوا في الفتنه لان لهم اعمال جيده فنجوا وهكذا ينجيهم الله سبحانه من عذاب القبر وفتنه القبر يعني في فتنه الجواب فيسددون في الجواب هذا يقال نجا من فتنه القبر صدد ونجا من عذاب القبر لكن قد يقول قد دخل القبر الشخص ونجا من عذابه هذا شيء اخر لكن بقي بقي معنا النجا من الفتن فلا يلزم منه الدخول فيها ثم الخروج منها لا يلزم هذا نكتفي به ان شاء الله فعندما نسال ما هي الواو في قوله وان منكم الا والدها نعم هي لا نافيه او قيل عاطفه والمعطوف عليه ما تقدم وقينا واو القسم والمقسم به محذوف وعليه اعتراضات فما هو الاعتراض الذي على هذا القول نعم انه لا يبقى الجار ويبقى عمله ويحذف المجرور الا في نادر الكلام وفي الشعر وايضا لابد ان يدل على المجرور دليل وهي صفته تبقى تبقى صفته وهنا ليس كذلك قالوا وايضا الامر الاخر ان انه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلاله المعنى الا اذا كان الجواب مقترن لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلاله المعنى الا اذا كان الجواب مقترنا مقترنا باللام او او عندما او ان او ان وهنا ليس كذلك وانما هي ان النافيه فلا يستغنى عن القسم هذه قاعده عند النحاه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلاله المعنى الا اذا كان الجواب مقترنا باللام لا افعلن كذا وكذا او مقترن بان بان المشدده فنعم في هذه الحاله فلا باس نستغنى بالجواب عن القسم ان زيد لا يفعلن كذا وكذا انا بس والله ان زيدا لا يفعل ان كذا وكذا اقتران بالام واقتران بالان ايضا قبل ذلك لكن اللام الثانيه هذه محتملا للتوكيد ومحتملا للجواب فهذه قاعده عند النحاه والقاعده الاولى التي اشرنا اليها انه لا يحذف المجرور ويبقى الجار ويبقى له عمله لا يحذف المجرور ويبقى عمل الجار مع حذف المجرور هذا لا يكون الا في نادر الكلام او بالشعر وهكذا ايضا وهكذا قصي الجار نفسه لا يحلف ويبقى ايضا العمل له هنا حذف المجرور وابقاء العمل للجار هذا وهذا قاعدتان حذف المجرور وابقاء العمل له يبقى عمل الجار له هذه قاعده والقاعده الثانيه حذف الجار وابقاء العمل اشارت كليب بالاقف الاصابع اذا قيل اي الناس شر قبيله اشارت كنيب بالاقف الاصابع اي اشارت الى, إلى كليب الى كنيب بالاقف الاصابع قالوا هذه شر القبائل كليب فحذف الجار وبقي عمله ففي كلا الحالتين لا يجوز الا في الشعر انادر الكلام صاعدتان في الجر من يعيدهما قاعدتان في الجار والمجرور من يعيدهما ما عند من ما بزرعه ان قاعد الاولى يحذف الجار ويبقى عمله اذا فينا شر الناس اي اي الناء او اذا غيره اي الناس شر قبينه اشارت كنيب اين كنيب حذف الجار وبقي عمله هذا ما يكون في الشعر او نادر الكلام الثانيه ان يحذف المجرور ويبقى الجار يحدث المجرور ويبقى الجار ويبقى له عمله فهذا لا يكون الا اذا دل عليه دليل كالصفه كما في قولهم نعم السير على بئس العير فلا يمكن ان يكون بئس مجرور هنا لانه فعل فاذا المجرور محذوف تقديره على عير بئس اسم عير وهكذا والله ما نام ما ليل بنا ما صاحبه فالما حرف جر ونام فعل ماض ولا يمكن ان يكون نام مجرور لانه فعل والحروف لا تدخل على الافعال اذا هناك مجرور مقدر والله ما لي لي برجل نام صاحبه الى اخره فهنا دل عليه دليل اما هنا فليس هناك دليل فلا يصلح ان تكون الواو واو قسم والمقسم به محذوف وبقي عمل الجار مع حذف المجرور لا يمكن عند النحاة ابدا وقد اختارها من سمعه الغوني العشر نيلي فما هو ارجح الاقوان في الورود هنا قولان المرور على الصراط والدخول ثم الصدور مع عدم الضرب عليهم الهنا سبحانه الله وحده لا شريك له